فِي في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا قل أَوَلَوْكَنُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ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 وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ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 وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ